بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوساطي المجلس التاسع يقول رحمه الله فصل المسألة السادسة عشرة وهي هل تنتفع أرواح الموت بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ فالجواب أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين بأمرين مجمع عليهم بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل إليه من ثوابه هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق، واخترف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب الإمام أحمد وجمهور السالة في وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال، قال قيل لأبي عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبي أو قال أرجو وقال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها وقال أيضا اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل اللهم إن فضله لأهل المقابر ومشهور المذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء للبتة لا دعاء ولا غيره فالدليل على انتفاعه بما تسبب إليه في حياته ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي وريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله عنه إلا من ثلاث انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فاستثناء هذه الثلاث من عمله يدل على أنها منه فإنه هو الذي تسبب إليها وفي سنن ابن مارجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا ترك أو مصحفا ورثه أو مسجدا بنا أو بيتا لابن السبيل بنا أو نهرا أكراه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 وهذا المعنى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه صحاح وحسان وفي المسند عن حذيفة قال سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومن أجور من يتبعه غير منتقص من أجورهم شيئا ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزغه ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تغتر نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فإذا كان هذا في العدر والعقاب ففي الفضل والثواب أولى وأحرى فصل والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع أما القرآن فقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فذل على انتفاعهم باستغفار الأحياء وقد يمكن أن يقال إنما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سنوا لهم الإيمان بسرقهم إليه فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمتسببين في حصوله لهم، لكن قد دل على انتفاع الميت بالدعاء يجمعوا الأهمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، وفي السن من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله وأصيله بالماء والثرج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثاب أبيض من الدنس وأبدله دهرا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجاً خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وفي السنن عن وثلة من الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم وهذا كثير في الأحاديث بل هو المقصود بالصلاة على الميت وكذلك الدعاء له بعد الدفن وفي السنن من حديث عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل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 سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استنفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون وفي صحيحه عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها من آخر الليل إلى البقيعة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما تعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أموات فعلا وتعليما، ودعاء الصحابة والتابعين والمسلمين عصرا بعد عصر أكثر من أن يذكر، وأشهر من أن ينكر، وقد جاء أن الله يرفع درجة العبد في الجنة فيقول أن لهذا، فيقال بدعاء ولدك لك، فصل وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصيحين عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر ان تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم قال فإني أشهدك أن حائط المخرافة صدقة عنها وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفي عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم وفي السنن ومسند أحمد عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل قال الماء فحفر بئره وقال هذه لأم سعد وعن عبد الله بن عمر أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بذنة وأن هشام بن العاصر حصته خمسين وأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو قر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك رضاه الإمام أحمد فصل وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عشرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس قال جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم فذين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فخضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك وهذا لفظ للبخاري وحده تعذيقا وعن بريدة قال بيناء نجالة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاتها امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجهريات وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صوم عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حج عنها رواه مسلم وفي لفظ صوم شهرين علي بن عباس أن امرأة ركبة البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصوم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها رواه أهل السنن والإمام أحمد وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم وصول ثواب بدل الصوم وهو الإطعام ففي سنن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه لكل يوم مسكين رواه الترمذي ابن ماجة قال الترمذي ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحي عن ابن عمر قوله منقوفا وفي سنن عبي داود عن ابن عباس قال إذا مرض رجل في رمضان ولم يصم أو طعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه فصل وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عبد بن عباس أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقض الله فالله أحق بالقضاء وقد تقدم حديث بريدة وفيه إن أم لم تحج قد أفأ حج عنها قال حج عنها عن ابن عباس قال إن امرأة سينان بن سلمة الجهني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفأ يجزئ أن أحج عنها قال نعم لو كان على أمها دين فقدت عنها ألم يكن يجزئ عنها رواه النسائي واروي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حج واروي أيضا عنه قال قال رجل يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج فأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيا قال نعم قال فدين الله أحق وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته ولو كان من أجنبي أو من غير تركته وقد دل عليه حديث أبي قتالة حيث ضمن الدين رين عن الميت فلما قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته وأجمعوا على أن الحي إذا كان له قبل الميت حق من الحقوق فأحله منه أنه ينفعه ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحي فإذا سقط من ذمة الحي بالنص والإجماع مع امكان ادائه له بنفسه ولو لم يرضى به بل رده فسقطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء ولا فرق بينهما فإن ثواب العمل حق للمهد الواهب فإذا جعله للميت انتقل إليه كما أن ما على الميت من الحقوق من الدين وغيره هو محض حق الحي فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه وسقط من ذمته فكلهما حق للحي فأي نص أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهما ويمنع وصول الآخر وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع منهبة ماله في حياته له وإبرائه له منه بعد موته وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب لا يطلع عليها إلا الله وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي هي عمل باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بالطريق الأولى يوضحه أن الصوم نية مهضة وكيف للنفس عن المخطرات وقد أوصر الله ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية قال لا تفتقل إلى النية فأصول ثواب الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال والعبادات قسمان مالية وبدنية وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات, ثواب ثواب سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المراكب من المالية والبدنية فالأنواع ثلاثة ثابتة بنص والاعتبار وبالله التوفيق قال المانعون من الوصول قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقال ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وقال لها ما كسبت عليها ما اكتسبت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات العبد القطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة وما لم يكن قد تسبب إليه فهو منقطع عنه وإيضا فحديث أبي هريرة المتقدم وقوله إن مما يلحق الميت من عمله وحسناته بعد موته علما نشره الحديث يدل على أنه إنما ينتفع بما كان قد تسبب فيه وكذلك حديث أنسل يرفعه سبع يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أكرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته وهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإلا لم يكن للحصر معنا قالوا الإهداء حوالة والحوالة إنما تكون بحق لازم والأعمار لا توجب الثواب وإنما هو مجرد تفضل الله وإحسانه فكيف يحيل العبد على مجرد الفضل الذي لا يجب على الله بل إن شاء آته وإن شاء لم يؤته وهو نظير حوالة الفقير على من يرجو أن يتصدق عليه ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهبته كصلة ترجى من مالك لا يتحقق حصولها قالوا وإيضا فالإيثار بأسباب الثواب مكروه وهو الإيثار بالقرب فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية؟ فإذا كره الإيثار بالوسيلة في الغاية أولى وأحرى، ولذلك كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول، وإيثار الغير به لما فيه من الرغبة عن سبب الثواب، قال أحمد في رواية حنبل، وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول، ويقدم أباه في موضع قال ما يعجبني هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا، قالوا أيضا لو ساغ الإهداء للميت، لساغ نقل الثواب والإهداء للحي، أيضا لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه وقيرات منه أيضا لو ساغ ذلك لساغ إهداءه بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم إنه لا بد أن ينوي حال الفعل إهداءه إلى الميت إلا لم يصل إليه فإذا ساغ له نقل الثواب فأي فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده أيضا لو ساغ إهداء ثواب الواجبات على الحي كما يسوء إهداء ثواب التطوعات التي يتطوع بها قالوا وإن التكاليف امتحان وامتلاء لا تقبل البدل فإن المقصود منها عين المكلف العامل المأمور المنهي فلا يبدل المكلف المنتحن بغيره ولا ينوب غيره عنه في ذلك إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبوديته ولو كان ينتفع بهداء غيره له من غير عمل منه لكان أكرم الأكرمين أولى بذلك وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه وهذه سنته تعالى في خلقه وقضائه كما هي سنته في أمره وشرعه فإن المريض لا ينوب عنه غيره في شرب الدواء والجائع والضمآن والعاري لا ينوب عنه غيره في الأكل والشرب واللباس قالوا ولو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه قالوا ولهذا لا يخبر الله إسلام أحد عن أحد ولا صلاته عن صلاته فإذا كان رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه فكيف فروعها؟ قالوا وأما الدعاء فهو سؤال نرابة إلى الله أن يتفضل على الميت ويسامحه ويعفو عنه وهذا غير إهداء ثواب عمل الحي إليه قال المختصرون على وصول العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج العبادات نوعان نوع لا يدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينقل عنه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره ونوع يدخله النيابة كرد الودائع وأداء الديون وإخراج الصدقة والحج فهذا يصل ثوابه إلى الميت لأنه يقبل النيابة ويفعله العبد عن غيره في حياته فبعد موته بطريق الأولى والأحرى قالوا وأما حديث من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه فجوابه من وجوه أحدها ما قاله مالك في موطئه قال لا يصم أحد عن أحد قال وهو أمر مجتمع عليه عندنا لا خلاف فيه الثاني أن ابن عباس هو الذي روى حديث الصام عن الميت وقد روى عنه نسائي أنبأنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج للأحوال حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء ابن أبي ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد الثالث أنه حديث اختلف في إسناده هكذا قال صاحب المفهم في شرح مسلم الرابع أنه معارض بنص القرآن كما تقدم من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الخامس أنه معارض بما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنهما كان كل يوم مدى من حنطة السادس أنه معارض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ماتوا عليه صوم رمضان يطعم عنه السابع أنه معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة فإن أحدا لا يفعلها عن أحد قال الشافعي فيما تكلم به على خبر ابن عباس لم يسمي ابن عباس ما كان النذر أم سعب فاحتمل أن يكون النذر حج أو عمرة أو صدقة فأمره بقضائه عنها فأما من نذر صلاة أو صياما ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ولا يصل عنه ولا يكفر عنه في الصلاة ثم قال فإن قيل فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد قيل نعم راوى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل فلما لا تأخذ به قيل حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولم يسمه ما حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما, جاءه فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه الله يكون محفوظا إن قيل فتعرف الرجل الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس قيل نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير إن الزبير حل من متعة الحج فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء وهذا غلط فاحش فهذا جواب عن فعل الصوم وأما فعل الحج فإنما يصل منه ثواب الإنفاق وأما فعل المناسك فهي كأفعال الصلاة إنما تقع عن فاعلها قال أصحاب الوصول ليس في شيء مما ذكرتم بيعارض أدلة الكتاب والسنة وتفاقى سلف الأهمة ومغتضى قواعد الشرع ونحن نجيب عن كل ما ذكرتموه بالعدل والإنصاف أما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فقد اختلف الطرق الناس في المراد بالآية فقال الطائفة الإنسان هنا الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له بالأدلة التي ذكرها قالوا غاية ما في هذا التخصيص وهو جائز إذا ذل عليه الدليل وهذا الجواب ضعيف جدا ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده بل هو للمسلم والكافر وهو كالعام الذي قبله وهو قوله أن لا تزر هزرة وزر أخرى والسيق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله وأن سعياه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفاء وهذا يعم الخير والشار قطعا ويتناول البر والفاجر والمؤمن والكافر كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هو ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وكقوله في الحديث الإلهي عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم أوفيكم إيها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهو كقوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الإنسان في القرآن الإنسان هنا لا أ فجاء والإنسان هاهنا عقبة بن أبي معيط والإنسان هاهنا الولد بن المغيرة فالقرآن أجل من ذلك بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه بقوله تعالى إن الإنسان لا في خسر وإن الإنسان لربه لا كانوت وإن الإنسان خلق هلوع وإن الإنسان لا يضع أن استغنى وإن الإنسان لا ظلم كفار ووحمى لها الإنسان إنه كان ظلوما جهلا فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه لا من ذاته فليس له من ذاته إلا هذه الصفات وما به من نعمة فمن الله وحده فهو الذي حبب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه وكره إلى الكفر والفسق والعصيان وهو الذي كاتب في قلبه الإيمان وهو الذي ثبت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء، وكان يحدى بين يده النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو لله ما ولا تصدقنا ولا صلينا، وقد قال تعالى وما كان لنفس أنتم من إلا بإذن الله، وقال تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهو رب جميع العالم ربوبية شاملة لجميع ما في العالم من ذوات وأفعال وأحوال، وقال الطائفة ألا يتخبرون عن شرع من قبلنا وقد دل شرعنا أن له ما سعى وما سعى له وهذا أيضا أضعف من الأول أو من جنسه فإن الله سبحانه أخبر بذلك إخبار مقارر له محتج به لا إخبار مبطل الله ولهذا قال أم لم يلبأ بما في الصحف موسى فلو كان هذا بطلا في يدي الشريعة لم يخبر به إخبار مقارر له محتج به وقال الطائفة ألهموا بي معانا علاء أي وليس على الإنسان إلا مسعى وهذا أبطر من القولين الأولين فإنه قلب موضوع الكلام لا ضد معنى المفهوم منه ولا يسوغ مثل هذا ولا تحتمله اللغة وعما نحو ولهم اللعنة فيعلى بابها أي هي نصيبهم وحظهم وأما أن العربة تعرف في لغاتها لدرغم بمعنى عليها درغم فكلا وقال الطائفة في الكلام حذف تقديره وأن ليس للإنسان إلا مسعى أو سعي له وهذا أيضا من النمط الأول فإنه حذف ما لا يدل السياق عليه بوجه وقول على الله وكتابه بالعلم وقال الطائفة أخرى الآية منسوخة بقوله تعالى والذين آمنوا وأثبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وهذا منقول عن ابن عباس وهذا ضعيف أيضا ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس ولا غيره إنها منسوخة والجمع بين الآيتين غير متعذر ولا ممتنع فإن الأبناء تبعوا الأباء في الآخرة كما كانوا تبع لهم في الدنيا وهذه التبعية هي من كرمة الأباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم وأما كون الأبناء لاحقوا بهم في الدرجة بلا سعيد منهم فهذا ليس لهم فهذا ليس هو لهم وإنما هو للآباء أقر الله عينهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الجنة وتفضل على الأبناء بشيء لم يكن لهم كما تفضل بذلك على الولدان والحور الأين والخلق الذين ينشئهم للجنة بغير أعمال، والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمال عملوه. فقوله تعالى أن لا تزل وزرة وزر أخرى، وقوله أن ألا ليس للإنسان إلا ما سعى آية محكمتان يختضيهما عدل الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس، والعقل والفطرة شاهدان بهما، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه فالأولى تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا والثانية تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذبي فتأمل حسن اجتماع هاتين الآيتين ونظره قبله تعالى من اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فحكم سبحانه لعباده بأربعة أحكام هي غاية العذر والحكمة أحدها أنه ذا العبد بالإيمان والعمل الصالح نفسه لا لغيره الثاني أن ضلله بفوات ذلك وتخلفه عنه على نفسه لا على غيره أثالث أن أحدا لا يؤاخذ بجريرة غيره أرابع أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعادله وفضله والرد على أهل الغرور والأطماع الكاذبة على أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته وقال الطائفة أخرى المراد بالإنسان هنا الحي دون الميت وهذا أيضا من النمط الأول في الفساد وهذا كله من سوء التصرف في اللوظ العام وصاحب هذا التصرف لا ينفد تصرفه في دلالة الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منها وهو تصرف فاسد قطعا يطله السياق والاعتبار وقواعد الشرع وأدلته عرفه وسبب هذا التصرف السيء أن صاحبه يعتقد قولا ثم يرد كل ما دل على خلافه بأي طريق انتفقت له فالأدلة المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل لا يبالي بأي شيء دفعه وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا وقالت طائفة أخرى وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل قال الجواب الجيد عندي أن يقال الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه وأهدوا له العبادات فكان ذلك أثر سعيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ويدل عليه قوله في الحديث الآخر إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به من بعده وصدقة جارية عليه أو ولد صالح يدعو له ومن هنا قال الشفعي إذا بدل له ولده طاعة الحج كان ذلك سابا لوجوب الحج عليه حتى كأنه في ماله زاد وراحل بخلاف باذل الأجنبي وهذا الجواب متوسط يحتاج إلى تمام فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله كما ينتفع بعملهم في الحياة الدنيا مع عمله فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفة لمشاركة غيره له في الصلاة فعمل غيره كان سابا لزيادة أجره كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر بل قد قيل إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كربون يهني شد بعضه بعض وشبك بين أصابعه ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد آماته ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه فكأنه من سعيه يوضحه أن الله سبحانه جعل الإيمان ساببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص إن أباك لو كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك يعني العتق الذي فعل عنه بعد موته فلو أتى بالسبب لا كان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب العتق وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا وقال الطيفة الاخرى القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يوقيه لنفسه، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. فصل وكذلك قوله لا ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن هذه الآية أصرح في الدلالة على أن سياقها إنما ينفي عقوبة العبد بعمل غيره وأخذه بجارته فإنه سبحانه قال فليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فنفى أن يظلم بأن يزاد عليه في سيئاته أو ينقص من حسناته أو يعاقب بعمل غيره ولم ينفي أن ينتفع بعمل غيره لا على وجه الجزاء فإن انتفاعه بما يهدى إليه ليس جزاء على عمله فإنما هو صدقة تصدق الله بها عليه وتفضل بها عليه من غير سعي منه بل وهبه ذلك على يد بعض عباده لا على وجه الجزاء فصل وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله الحديث فاستدلال ساقط فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله وأما عمل غيره فوال عمله فإن وهباه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر وكذلك الحديث الآخر هو قوله إن مما يلحق الميت من حسناته وعمله الحديث فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته فصل مما قولكم الإهداء حوالة والحوالة إنما تكون بحق لازم فهذه حوالة المخلوق على المخلوق وأما حوالة المخلوق على الخالق في أمر آخر لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض وهل هذا إلا من أبطل القياس وأفسده والذي يبطله إجمع الأمة على انتفاعه بأداء دينه وما عليه من الحقوق وإبراء المستحق لذمته والصدقة والحج عنه بالنص الذي لا سبيل إلى رده ودفعه وكذلك الصوم فهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشري والقواعدة فصل وأما قولكم الإيثار بسبب الثواب مكروه وهو مسألة الإيثار بالقرب فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية فقد أجيب عنه بأجوبة أحدها أن حال الحياة حال لا يثق فيها بسلامة العاقبة لجواز أن يرتد الحي فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها وهذا قد أمن بالموت فإن قيله المهدى إليه أيضا قد لا يكون مات على الإسلام باطلا فلا ينتفع بما يهدى إليه فهذا سؤال في غاية البطلان فإن الإهداء له من جنس الصلاة عليه والاستغفار له والدعاء له فإن كان أهلا وإن لنتفع به الداعي وحده الجواب الثاني أن الإثار بالقراب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخير عن فعلها فلو ساغ الإثار بها لا أفضل إلى التقاعد عنها والتكاسر والتاخر بخلاف إهداء ثوابها فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينفع به, به, به أخاه المسلم فبينهما فرق ظاهر الجواب الثالث أن الله سبحانه يحب المبادرة والمسارعة إلى خدمته والتنافس فيها فإن ذلك أبلغ في العبودية فإن الملوك تحب المسارعة والمنافسة في طاعتها وخدمتها فالإيثار بذلك منافر لمقصود العبودية فإن الله سبحانه أمر عبده بهذه القربة إما إجاباً وإما استحباباً فإذا آثر بها ترك ما أمر به وولاه غيره بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم وقد قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وقال فاستبقوا الخيرات ومعلوم أن الإثار بها ينافي الاستباق إليها والمسارعة وقد كان الصحابة يسابق بعضهم بعضا بالقرب ولا يؤثر الرجل منهم غيره بها قال عمر والله ما سبقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه حتى قال والله لا أسابقك إلى خير أبدا وقد قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يقال نافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا راغبت فيه على وجه المباراة ومن هذا قولهم شيء نفيس أي هو أهل أن يتنافس فيه ويرغب فيه وهذا أنفس مالي أي أحبه إلي وأنفس نفله في كذا أي أرغبني فيه وهذا كله ضد الإثار به والرغبة عنه فصل وأما قولكم لو سغى الإهداء إلى الميت لسغى إلى الحي فجوابه من وجهين أحدهما أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم قال القضي وكلام أحمد لا يقتضي التخصيص بالميت فإنه قال يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه وأمه ولم يفرق واعترض عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال هذا فيه بعض وهو تلاعب بالشرع وتصرف في أمانة الله وإسجار على الله سبحانه بثواب على عمل ينقله إلى غيره وبعد الموت قد جعلنا طريقا إلى إصار النفع كالاستغفار والصلاة على الميت ثم اورد على نفسه سؤالا وهو فإن قيل أليس قضاء الديون وتحمل الكل حال الحياة قضائه بعد الموت؟ فقد, استوى ضمان الحياة وضمان الموت فقد استوى ضمان الحياة وضمان الموت في أنهما يزيلان المطالبة عنه فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة فجعله ثواب الإهداء واصلا حال الحياة وبعد الموت وأجاب عنه بأنه لو صح هذا وجب أن تكون الذنوب تكفر عن الحي بتوبة غيره عنه ويندفع عنه مآثم الآخرة بعمل غيره واستغفاره قلت وهذا لا يلزم بل طرد ذلك اندفاع الحي بدعاء غيره له واستغفاره له وتصدقه عنه وقضاء ديونه وهذا حق وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أداء فريضة الحج عن الحي المعضوب والعاجز وهما حيان وقد أجاب غيره من الأصحاب أن حال الحياة لا نثق بسلامة العاقبة، خوفا أن يرتد المهدى له فلا ينتفع بما يهدى إليه، قال ابن عقيم وهذا عذر باطن بإهداء هذا الحي، فإنه لا يؤمن أن يرتد ويموت فيحبط عمله كله، ومن جملته ثواب ما أهدى إلى الميت، قلت هذا لا يلزمهم، وموارد النص والإجماع تبطله وترده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن في الحج والصوم عن الميت وأجمع الناس على براءة ذمته من الدين إذا قضاه عنه الحي مع وجود ما ذكر من الاهتمال والجواب أن يقال ما أهده من أعمال البر إلى الميت فقد صار ملكا له فلا يبطل بردة فاعله بعد خروجه عن ملكه كتصرفاته التي تصرفها قبل الردة من عتق وكفارة بل لو حج عن معضوب ثم ارتد بعد ذلك لم يلزم المعضوب أن يقيم غيره يحج عنه فإنه لا يؤمن في الثاني والثالث ذلك على أن الفرق بين الحي والميت أن الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيرة فعليه اكتساب الثواب بنفسه وسعيه بإغلاف الميت وأيضا فإنه يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض وهذه مفسدة كبيرة فإن أرباب الأموال إذا فاهموا ذلك واستشعروا استأجروا من يفعل ذلك عنهم فتصير الطاعات معاوضات وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل ويصير ما يتقر به إلى الله يتقر به إلى الآدميين فيخرج عن الإخلاص فلا يحصل الثواب لواحد منهما ونحن نمنع من أخذ الأجرة عن كل قربة ونحبطها بأخذ الأجرة عليها كالقضاء والفتية وتعليم العلم والصلاة وقراءة القرآن وغيرها فلا يثيب الله عليها إلا لمخلص أخلص العمل الوجه فإذا فعله للأجرة لم يذهب عليه الفاعل ولا المستأجر فلا يليق بمحاسن الشرعي أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات يقصد بها المعاوضات والأكساب الدنيوية وفارق قضاء الديون وضمانها فإنها حقوق الأدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت فصل وأما قبلكم لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت فالجواب من وجهين أحدهما منع الملازمة فإنكم لم تذكروا عليها دليلا إلا مجرد الدعوة الثاني التزام ذلك والقول به نص عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال وواجه هذا أن الثواب ملك له فلو أن يهديه جميعه ولو أن يهدي بعضه يوضحه أنه لو أداه إلى أربعة مثلا يحصل لكل منهم ربعه فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي جاهز كما لو أهداه إلى غيره فصل وما قولكم لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم إنه لا بد أن ينوى حال الفعل إهداؤه إلى الميت وإلا لم يصل، فالجواب أن هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد، ولا هذا الشرط في كلام المتقدمين من أصحابه، وإنما ذكره المتأخرون كالقاضي اتبع قال ابن عقيل، إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأن جعل ثوابها للميت المسلم، فإنه يصل إليه ذلك وينفعه، بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة أو تقارنها، وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته ومن تطوع بقربة من صدقة وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها النيابة وعبادة مالية وجعل ثوابها أو بعضه لميت مسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أو استغفر له أو قضى عليه من حق شرعي أو واجب تدخله النيابة نفعه ذلك ووصل إليه أجره وقيل إن وهو حال فعله أو قبله وصل إليه وإلا فلا وسر المسألة أن شرط حصول الثواب أن يقع لمن أهدي له أولا أو يجوز أن يقع للعامل ثم ينتقل عنه إلى غيره فمن شرط أن ينوي قبل الفعل أو الفراغ منه وصوله قال لو لم ينويه وقع الثواب للعامل ولا يقبل انتقاله عنه إلى غيره فإن الثواب يترتب على العمل ترتب الأثر على مؤثره ولهذا لو أعتق عبدا عن نفسه كان ولائه له فلو نقل ولائه إلى غيره بعد العدق لم ينتقل بخلاف ما لو أعتقه عن الغير فإن ولائه يكون للمعتق عنه وكذلك لو أدى دينا عن نفسه ثم أراد بعد الأداء أن يجعله عن غيره لم يكن له ذلك وكذلك لو حج أو صام أو صلى لنفسه ثم بعد ذلك أراد أن يجعل ذلك عن غيره لم يملك ذلك ويؤيد هذا أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده وإنما سألوه عن ما يفعلونه عند الميت كما قال سعد أينفعها إن تصدقت عنها ولم يقل إن أن أهدي لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي وكذلك قول المرأة الأخرى أفأحج عنها وقول الرجل الآخر أفأحج عن أبي فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتهم فهذا لا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم سهل عنه قط ولا يورف عن أحد من الصحابة أنه فعل وقال اللهم اجعل لفلان ثواب عمل المتقدم أو ثواب ما عملته لنفسه فهذا سر الاشتراط وهو أفقه وما لم يجتد ذلك يقول الثواب للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يهديه إليه من ماله فصل وأما قبلكم لو ساغ الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على الحي فالجواب أن هذا الإلزام محال على أصل من شرط في الوصول نية الفعل عن الميت فإن الواجب لا يصح أن يفعله عن الغير فإن هذا واجب على الفاعل يجب أن عليه أن ينوي به القربة إلى الله وأما ما لم يشترط نية الفعل عن الغير فهل يسوء عنده أن يجعل الميت ثواب فرض من فروضه فيه وجهان قال أبو عبد الله بن حمدان وقيل أن جعل له ثواب فرض من صلاة أو صوم أو غيره مجاز وأجزاء فاعله قلت وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم من فرض ونفر للمسلمين وقالوا نلقى الله بالفقر والإفلاس المجرد والشريعة لا تمنع من ذلك فالأجر ملك العامل فإن شاء أن يجعله لغيره فلا حجر عليه في ذلك والله أعلم فصل وأما قولكم إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل إذ المصود منها عين المكلف العامل إلى آخره فالجواب هو أن ذلك لا يمنع إذن الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله بل هذا من تمام إحسان الرب ورحمته لعباده ومن كمال هذه الشريعة التي شرعها لهم التي مبنىها على العدل والإحسان والتعاون والرب تعالى أقام ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين ويستغفرون لهم ويسألونه لهم أن يقيهم السيئات وأمر خاتم رسله أن يستغفر المؤمنين والمؤمنات ويقيمه يوم القيامة مقاما محمودا يشفع في العصاة من أسباعه وأهل سنته وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه في حياتهم وبعد مماتهم وكان يقوم على قبورهم فيدعو لهم وقد استقرت الشريعة على أن المأثم الذي على الجميع بترك فضوء كفايات يسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله ولا واحد وأسقط سبحانه لارتهان وحرارة الجلود في القبر بضمان الحي دين الميت وأداءه عنه وإن كان ذلك الوجوب امتحانا في حق المكلف وعذل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والصيام عن الميت وإن كان الوجوب امتحان في حقه وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام وخلوها من السهو وقراءة الفاتعة بتحمل الإمام لها فهو عن المأموم سهوه وقراءته وسترته فقراءة الإمام وسترته قراءة لمن خلفه وسترة الله وهل الإحسان إلى المكلف بإهداء الثواب إليه إلا تأسن بإحسان الرب تعالى والله يحب المحسنين والخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله وإذا كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماء ومذقة لبن وكسرة خبز فكيف من, في حال فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم وفقرهم وانقطاع أعمالهم وحاجتهم إلى شيء يهدى إليهم أحوج ما كانوا إليه فأحب الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال ولهذا جاء أثر عن بعض السلف أنه من قال كل يوم سبعين مرة رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حصل لهم من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ولا تستبعد هذا فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم والله لا يضيع أجر المحسنين فصل وأما قولكم إنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عن فهذه الشبهة تورد على صورتين صورة تلازم يلتعى فيها اللزوم بين الأمرين ثم يبين انتفاء اللازم فينتفي ملزومه وصورتها هكذا لو نفعه عمل الغير عنه لنفعه إسلامه وتوبته عنه لكن لا ينفعه ذلك فلا ينفعه عمل الغير والصورة الثانية أن يقال لا ينتفع بإسلام الغير وتوبته عنه فلا ينتفع بصلاته وصيامه وقراءته عنه ومعلوم أن هذا التلازم والاختران باطل غطاء أما أولا فلأنه قياس مصادم لما تظاهرت به النصوص وأجمعت عليه الأمة وأما ثانيا فلأنه بين ما فرق الله بينه فإن الله سبحانه فرق بين اسلام المرء عن غيره وبين صدقته وحجه وعثقه عنه فالخياس المسوي بينهما من جنس خياس الذين قاسوا الميتة على المذكى والرباء على البيع وأما ثالثا فإن الله سبحانه جعل الإسلام سابا لنفع المسلمين بعضهم بعضا في الحياه وبعد الموت فإذا لم يأتي بساب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك وهذا كما جعل سبحانه الإسلام سببا لانتفاع العبد بما عمل من خير فإذا فاته هذا الساب لم ينفعه خير عمل ولم يقبل منه كما جعل الإخلاص والمتابعة سابا لقبول الأعمال فإذا فقد لم تقبل الأعمال وكما جعل الوضوء وسائر شروط الصلاة سابا لصحتها فإذا فقدت في قادة الصحة وهذا شأن سائر الأسباب مع سباته الشرعية والعقلية والحسية فمن سوى بين حالين وجود الساب عدمه فهو مبطل ونظير هذا الهوس أن يقال لو قبلت الشفاعة في العصاة لقبلت في المشركين ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار لخرج الكفار منها وأمثار ذلك من الأقيسة التي هي من نجاسات معد أصحابها ورجع أفواههم وبالجملة فالأولى بأهل العلم الاعراض عن الاشتغال بدفع هذه الهذيانات لولا أنهم قد سودوا بها صحف الأعمال والصحف التي بين الناس ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته